بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن تبتلا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 رب المشرق والمولب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا كالجحيم، وطعماً ذا غصت وعذباً أليماً يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كذباً مهلاً. إننا أرسلنا.